مدرسة حبك ودوني بالسنة الأولى يلا عنا إيدي حبيبي يلا علمني دخلت مدرسة حبك ودوني بالسنة الأولى فديت قد ما تقدر تدرس فينا دلل أخذني مثل طفلة حبيبي برجع عمني وحفظني كلام الشعور وذكرني متى أقوله أبي أسرح بهمساتك ونظرتك تجوبني وأبي أنسابك للعالم وابقى فيك مشغولا.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 دقت نفسيني ومي وخالطفك